Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim A'hasib annaas an yutrakuu An yakuuluu A'amanna wahum la yuftanuun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 mana yang berjuru l qan Allahu, fain ajal Allah laat, wahai Samingul Alim, w mana yang jahad, fain nama yang jahad untuk والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولن جزئنهم أحسن الذي كانوا يعملون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 واللذين آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي فِي الله فإذا ذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بأعلم بما في صدور العالمين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 إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد رسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوفانا وتخلقون إفكاء إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا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 Inna Allah ala kulli shayin Qadir, yudzibu mai ysha' wa yarhamu mai ysha' wa ilaihi tuqalibun, معجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بايات الله ولقائه اولاء يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَاتَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي لَقْتِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا تَنَا بَعَذَابِ اللَّهِ إِلَّا أَن قَالُوا تنا بعذاب الله إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال رب انصرني على القوم المفسدين ولم ما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا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 ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن النام نجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إِنَّا أَنزَلنا عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعادوا وثمودوا وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 ومنهم من خذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات وللرب بالحق. إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر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 أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.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 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بَيِّنَاتٌ في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan mengutus kepada mereka seorang yang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 ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 فَأَمَّا يُغْفَكُونَ Allah yabasutur rizqa limen yashak min aribadih wa yakadiru lah inna allah bi kulli shayyi in alim wala in saaltahum man nazzle min assamak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 untuk beriakafkan dengan apa yang telah beriakafkan dan mereka akan mengerti tahu atau tidak kita tidak melihat bahawa kita membuat kita beriakafkan dan orang-orang akan